عادي لما عيش عمري كله لي عيني يا حبيبي من زمن عليك كل يوم يفوت بتأكد كمان يبقى عادي قلبي لي جوا مكان عادي لما عيش عمري كله لي عيني يا حبيبي من زمن عليه كل يوم يفوت بتأكد كمان يبقى عادي قلبي ليجوه مكان ما قول يا حبيبي أفهم من عينيك إيه قوات يا عمري ويبقى أملي في ليلة بألف ليلة في الجنة البعيد وهنبدأ حبيبي عمرنا الجديد ما قول يا حبيبي أفهم من عينيك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 يا إني شفتك من زمان وحلفت إني لازم نتقابل كمان أحلمتاني دي ولا أقول كلام دي الحقيقة أجمل بيك من الأحلام